يا ربنا الله اكبر الله اكبر لا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 يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَبَعْدُ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 وكل ضلاله في النار وبعده يوما ما لا تشرق هذه الشمس على شرك ابدا في هذه الارض يوما ما ستختفي امريكا هذا الكابوس المزعج من دنيا الناس كل الناس يوما ما ستتفتح عيوننا على عالم بلا شمس عجوز يدعونها اوروبا يوما ما لن ترى الا وجوها مؤمنه وجوها مؤمنه تحمل براءه الاطفال واشراقه البنت الصغيره وهذا وعد غير مكتوب ولا قد كتبنا في الزبور من بعد الذكري ان الارض يرثها عبادي الصالحون هكذا تنطق احداث كثيره كثيره من حولنا يوما ما لن يبقى على هذه الارض ظالم يتوعد المغلوبين المقورين المهزومين من عباد الله بل يوما ما سيذهب الظلم كله الى مقبره التاريخ غير ماسوف عليه بحيث لا يترحم عليه احد وهذه الحقيقه الكبرى نعم هي الحقيقه الكبرى يوما ما ايها الشرك ستوضع تحت الاقدام وخذوا عبره من قول رسول قيل له يوم ما ان كان مغلوبا في مكه يوم ان كان مقهورا في مكه كان وحده ولم يكن ما هم مؤمنون الا ثلاثه او اربعه ابو بكر وما يملك ابو بكر خديجه وما هي الا امراه مسنه زيد وليس الا عبدا وعلي طبي صغير ربي في حجره والله يقول له وما هو الا ذكر للعالمين صدق محمد وكذب العالم وقالوا له ان اتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا الرومان الفرس من انت ايها العربي المنسي من متن التاريخ حتى تقرا على الوجود وما هو الا ذكر العالمين وقف محمد صلى الله عليه وسلم المؤمن بوعد ربه المصدق بلا ريبه يقول كل امر من امور الجاهليه تحت قدمي ربل الجاهليه تحت قدمي حكم الجاهليه تحت قدمي هذه أرسلها للذين يريدونها دموقراطيات هذه أقرأها على الذين يريدونها جمهوريات هذه أتلوها على الذين يريدونها مدنيات هذه أقولها للذين قالوا لا دينية مدنية دموقراطية تركيا فرنسا كل هؤلاء لا يعلمون وان كانوا يعلمون فانهم لا يؤمنون انا مؤمن بوعد ربي لان ربنا اسمه النصير هذا اسمه هذا اسمه في كتابه اسم الذي امن بالرسول يوم كان مغلوبا وعشرة الاف كافر حول المدينه والنفاق هو وهو بوجه الكالح يقول ما يطمع المسلمون ما يريد الملتحون بماذا يؤمن سلفيون ان دولة الاسلام قد انتهت بلا رجعه هي هي كلمات النفاق وهو هو وجه الكالح الذي لا يخفى علي قال محمد مننا قصور كسره وفار والرجل منا لا يامن ان يذهب الى غائطه اننا لا نامن ايها الرسول في بوله لا نامن ان نعود الى بيوتنا سالمين اما تبصر انها عشره انهم 10000 كافر جاؤكم من فوقكم ومن اسفل منكم وبلغت القلوب الحناجر وهي هي الظنون وتظنون بالله الظنون هي هي الظنون التي تقول دوله الاسلام انتهت الى لا رجعه لا خليفه بعد علي ولا خلافه بعد العثمانيه واخرهم عبد الحميد اخرهم خاتمهم لا يكون بعده خليفه كل شيء قد ضاع فبماذا يمنينا محمد وفي ماذا يطمع اولئك اولئك الدنيون الملتحون السلفيون وماذا يطمعوا لا هؤلاء هو هو النفاق الذي زر قرنه والرسول صلى الله عليه وسلم يحطم صخره اليأس يحطم صخره الكفر بمعوله ويقول ايوان ناس انا ابشر ما لا تبصرون هذه مفاتيح فارس هذه مفاتيح فارس وهذا قصر المدائن وكاني والله ارى مفاتيح البيت الابيض ها كما يرى را رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح فارس وكاني ارى بيتها الابيض وهذه مفاتيح قيصر وكان يبصر قصور الشام وكاني كذلك ابصر قصور روسيا الحمراء نعم وقد قال لهم يسقط كسرا فلا كسرا ويسقط قيصر فلا قيصر ولكن لا يسقط الاسلام ابدا نعم لا يسقط الاسلام ابدا انه ينام لكن لا يموت شجرته تذبل اوراقها لكنها اصلها لكن اصلها ثابت في قرار بعيد وسقي ماء تعيد اليها الحياه اسم الله النصير الذي يرسل الى افئده المظلومين في كل مكان من ارض الله وعده غير المكذوب ايها المظلومون ولو كنت واحدا وحيدا بحيث لا يتركك احد فحسبك الله وقالها لنبيه يا ايها النبي حسبك الله ولو خذلك الوجود كله وهذه حق نصرته اريت الى عائشه المتهمه وحدها في شر التهمه وتقول لابيها اجب وابو بكر ساكت وام رمان ساكته والنفاق يرغي ويزبد ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم والروايه الكاذبه تكبر يوما بعد يوم صفوان وعائشه لا نجا منها ولا نجت منه والنفاق يجيد تلفيق التهم ولذا قال الله ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم ولذا يقول الله والذي تولى كبره كبره منهم له عذاب عظيم والنفاق يرغي ويثبت والوجود ما بين ساكت وما بين متهم الا من نفر قليل قليل قليل هو الذي اعلن براءه عائشه للوجود كابي ايوب الانصاري وكزينب رضي الله عنها ان يقال لابي ايوب ان الناس يقولون في عائشه كذا وكذا ان يقال لابي ايوب وابو ايوب يبصرها في نفسه يا ام مايوب فليقل الناس والناس لا يكفون حديثا والناس لا ينقطع لهم كلام يا أم أيوب أين أنت من عائشة إن كانت عائشة فأنت أنت لأنها خير منك فإن كانت عائشة تفعل فأم أيوب أولى بها فعلا وعند إذن تقول له سبحان الله أنا لا أفعل فيقول وعائشة خير منك هكذا يقولها أبو أيوب واياك واياك والظن السيء والمؤمن لا يعيش الا بظن حسن ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا فانظر ماذا انت قد الظن الحسن قالوا سبحانك هذا افكم مبين قالوا سبحانك هذا بهتان عظيم قالها ابو ايوب اياك إياك أن تعيش بالظن السيئ الذي أخبر الله عنه فقال فما ظنكم برب العالمين عاش بها أبو أيوب وزينب تؤثر ما تعلم على ما تسمع فتقول احمي سمعي وبصري ما علمت عنها إلا خيرا فليقل الناس ما يقول الناس فإن الذي آلم أولى مما أسمع وليس كل ما تسمع حقا ولذا قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع كفى بالمرء إثما أن يأخذ من أزنه إلى لسانه وقد قال ربك إذ تلقونه بألفنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به أفواه عل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وعائشه وحدها في الماساه الا من دمعات امراه صادقه جلست تنصرها وتلك قصه اخرى جلست تنصرها بدمعات عينها فترفع يديها الى ربها النصير وكانها تقول انا وحدي يا رب انا وحدي يا رب وانت المستعان وانت المستعان الذي قلت في كتابك حق ما قلت اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقdir ودعوه المظلوم عندك ليس بينك وبينها حجب ولا سدم دعوه المظلوم عندك تقول لها انصرنك ولو بعد حين اي ولو بعد حين وعائشه تقول فاول النصر قرانا يتلى الى قيام الساعه عائشه بريئه ابدا يعذكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين ياذكم الله ان تعود لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين ثم ماذا هذا ابن سلول هذا ابن سلول يموت في خديه ويموت في نفاقه حتى رايت ولده يمنعه المدينه فيخذله الله في ولده ولما اراد ان يدخلها منعه ولده وقال الا ان يأذن رسول الله ويفضحه الله كل الفضيحه ويا ويل الظالم من الفضيحه وهذا ظالم من الدرجه الاولى وفضيحته لا تنقطع لا قيام استاء استقول فضيحته في كتاب ربنا كتاب ربنا الحف كتاب ربنا الذي يتلى الى قيام الساعه كتاب ربنا الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحسنا انظروا من اراد فضيحه عائشه يفضح الى يوم القيامه ابدا ويفضح بالوثيقه السابقه بل ويفضح عباده وتلك عجيبه يفضح عباده تقرا فضيحته عباده وقرب الى الله فتقف في صف الصلاه او تقف في الصلاه تقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا هذا هو ان هذا هو انت ابن السلول انظروا وتقرا فضيحته تعليما وطالما يسال الناس في من نزلت هذه الايه انها في عبد الله ابن ابي ابن سلول اسم الله النصير يقول يا ويل الظالم من ربه اسم الله النصير يقول يا ويل الظالم من ربه والامام احمد الذي قيد الى السجن المامون والمامون قد سل سيفا سيفا لم يتله من قبل سل سيفا لم يتله من قبل ويمني احمد يا احمد اريد كلمه واحده تطئ بها بصافي وتكون من خصتي يا احمد ان المامون قد اقسم بخرابتي من رسول الله وسلل سيفه يا احمد ها هو شبح الموت شبح الموت قد اطل يا احمد شبح الموت احمل سيف المامون واه من سيف السلطان انه غشوم انه بطار انه مسلول انه لا يخطئ انه لا يخطئ المؤمنين من عباد الله ما اخطا الفجره الكفرت واحمد يومها وحده والوجود كله هناك واحمد وحده وحده يرفع يديه الى الله يقول وانا احمد احمد المظلوم احمد الراويه احمد مليون حديث احفظوا على رسول الله وهذا الفاجر قد غر حلمك ايها ربي فتجر على اوليائك ضربه وتجر على اوليائك وعيده وتجر على اوليائك يا ربي حتى تلسيف البغي وقال احمد لياتي الصريخ بهلاك المأمون ساعتها نعم ياتي الصريخ بهلاك المأمون ساعتها آمنوا عباد الله ان ربكم النصير الذي قالها في كتابه اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير وان الله على نصرهم لقدير والبخاري قصه اخرى يطرد ام بخاره من يطرد الشمس ام داره من يغيب القمر عن سماء بلده ووطنه من من ذا الذي اقصى عن بلد البخاري اقصى السنة اقصى لامام اقصى الفضل اقصى التقوى فيما نعلم اقصى البخاري والبخاري يخرج من بخاره رحمه الله والشائعات تحاصره في عرضه والشائعات تحاصره بشر التهمه نعم والظلم يجيد فن الشائعه جدا يجيدها نعم والبخاري يخرج يخرج رحمه الله تبارك وتعالى من بخاره نعم واه وما ادرا كما سنه الخروج ولذا قال له ورقه ويا ليتني جذعا وحيا اذ يخرجك قومك ورقه ترك كل ابتلاء ورقه ما ذكر اي اذى الا هذه لانها اصعب السنن لو تعلمون نعم اصعب السنن الم ياخ لله واذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك فجعلها اصعب السنن بل جعلها فوق القتل سنه اصعب واشق نعم لان الانسان في غير بلده في غير بلده ووطنه ومنعته وقومه فهو مستباح الدم مستباح العرض مستباح المال الم يقول لشعيب ولولا رحمتك لرجمناك الم يقول للوط اولم ننهك عن العالمين لان نلوط المغيب عن اهله وعشيرته وقومه فقالوا اولم ننهك عن العالمين ولكن ما قرؤ على شعيب الا ان قالوا ولولا رحتك لرجمناك ويخرج البخاري والشائعه تسبق الى ثمر قن نعم الى ثمر قن والجهلي واجبا انه الجهلي انه الامام انه الراويه الذي اكل الحسد صدره والزولي يتولى كبرها وينصره من ورائه الامير والبخاري ما بين عالم حاقد وامير ظالم ما بين عالم حاقد وامير ظالم ودهما عمه ودهم عامهم اثباع كل ناق وقل نائق وزاعف والبخاري يخرجهم مظلوما يرفع كف الذراع يقول اللهم ضاقت علي الارض بما رحبت وبئس الأرض بئس, بئس الارض بئس بيس الارض التي تضيق على مثل امام وعلى مثل راويه ثم ماذا فعل الزهلي لينفض الناس عن الامام واذا الامام يشيعه لا قبره الاف وملايين فعل الزهري لينفض الزهلي لينفض الناس اليه فما عاد يروي عنه احد حتى مسلم مسلم ذهب الى الزهلي ورا القى اليه بمروياته قال لا حاجه لي للروايه عنه ويرد مسلم كل مروياته اللي هي عيش ذهلي وحيدا فريدا ليموت بحقده في صدره واليموت بحسده في قلبه واه ما اضتق قول الله فاصبح من النادمين ولكن ولا تحين ندم نام ولا تحين ندم ولا ترجو خيرا في حاقد حاسد وقد قيل كل العداوات ترجع ماتتها إلا عداوة من عداك عن حسدي كل العداوات ترجع ماتتها إلا عداوة من عداك عن حسدي وأين يذهب آل بخارة؟ أين يذهب الظالم؟ اين يذاب الوالي الذي ظن بدولته على البخاري وبولايته على الامام يقاد الى الحبس ومن رجليه ويسلب ماله كله ويعيش فيما بين ذل الحبس وذل الفقر اليس الله قد قال من عادى لي وليا اذنت به بالحر من عاد لي وليا آذنته بالحرب إن النصير يعلن حربا إن النصير يعلن حربا اسمه أيها الناس إنها حرب نعم حرب أن يقول الله من عاد لي وليا آذنته بالحرب إنه النصير نعم النصير ولكن يسأل العالم ويسأل المسلمون المتخاذلون من ورائهم المتشككون او المسلمون المهجنون الذين وجوههم لا نخطوا نظرا وبصرا والسانتهم احلى من السكر وقلوبهم كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم انها قلوب الذئاب قلوب الذئاب تسال فتقول متى نصر الله لا ياسا ايها الناس ان النصر يتاخر لكن لا يموت ان النصر يتاخر ولكن الشمس لا تغيب صدقوني إن النصر يتأخر لما قال له خباب يا رسول الله ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر الله لنا ما كل هذا يا رسول الله فقال لخباب اسمع اسمع يا خباب النصر لا يأتي هكذا منحة للكسالة والنصر لا يكون هبة مجانية وإنما النصر على شرط إن تنصر الله ينصركم انت تنصر الله ينصركم هكذا سنه الله وسنن الله لا تخطئ انت تنصر الله ينصركم هكذا سنه رب العالمين نعم النصر لا يموت ولكن يبطئ ولكن يتاخر ليميز الله الخبيث من الطيب لان طريق النصر لا يحتمل متشككين ولان طريق النصر لا يسير فيه متخاذلون ولان طريق النصر لا يحتمل متشككون ولا يسير فيه متخاذلون ولذا قال الله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب نعم ليميز الله الخبيث من الطيب نعم هذا النصر يقط من اجل سنه ربنا اللي هي هي سنه التمحيص نعم والا يسير في طريق النصر امثال هؤلاء طريق النصر لا يسير فيه همج الرعاع الشك يملا قلوبهم والياس يطفص على عقولهم والنظره الاستوداء المتخاذله هي نظرتهم انما النصر لا تسير فيه لا يسير فيه إلا مؤمنون لهم قلوب صافيه واعين مشرقه بالامل وعقول مؤمنه بوعد ربها وعقول مؤمنه بوعد ربها ويد لا تتقدم الا بالظن الحسن ان النصر لا يسير فيه الا هؤلاء وسنه اخرى في النصر لماذا يبطئ ولكن لا يموت اما الاولى فكما اسلفت ان تنصر الله ينصركم فانه ولا شر واما الثانيه ليميز الله الخبيث من الطيب واما الثالثه التي لا تخطئ في سنن النصر وهو ات وعدا حق الم يقل الله في كتابه وكان حقا علينا نصر المؤمنين ان الله جعله حقا على نفسه سبحانه وتعالى ولكن قال المؤمنين فان النصر مشروط بشرط الايمان الذي اخبر الله عنه في كتابه وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لَا تَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا 3 هِيَ وَعْدُ اللَّهِ لَيْسَ بَعْدَ الْخَوْفِ إِلَّا أَمْنٌ وَلَيْسَ بَعْدَ الضَّعْفِ وَالِاسْتِضَافَةِ إِلَّا التَّمْكِينُ نَعَمْ وَلَيْسَ دعا ال فيتو الا استخلاف في الارض ثم يقول يعبدونني لا يشركون بي شيئا انه التوحيد وهو السر الاعظم في كل شيء وحقيقته الا ترفع يديك الا الى الله وان لا تقول الا يا رب تقولها خاليه من كل واسطه وأن لا يطمع قلبك في غيره وأن ينقطع رجاءك في مسواه وأن لا يمتلق قلبك إلا بخوف منه نعم إلا بخوف منه لا تخرج ما في جيبك نظرا ولا صدقة إلا له ولا تضع سكينك نحرا على زبيحة إلا له صدقوني لو تحقق كل هذا في الأمة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 الحمد لله رب العالمين ولعاقبه للمتقين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين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 وقدوتي وحبيبي وإمامي صل اللهم على هذا النبي الامين الذي جاء هدف الله حق جهاده حق جهاده حتى اتاه الله اليقين وارض اللهم عن صحابته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين إذا قلت آن فلا يأس فأنا أقول الآن لا مهادنة فلا تهنوا فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلىون إن كنتم مؤمنين فلا تهنوا وتدعو إلى السلم إياكم أن تمدوا أيدى المهادنه يد المعادنه التي تمتد الآن في صفقه مرره والصفقه المرره حقيقتها ان الاسلام ودينه هو الثمن والذي يقول لا دوله دينيه ان معلم انه باعها بابخس الاسمن والله يقول ولا تهنوا ولا تدعوا الى السلم وفي الاخرى يقول وانتم الاعلون لماذا تمدون يد المهادنه لماذا تدعون الى السلم وانتم لا لاون ان كنتم مؤمنين هؤلاء لم يقفوا على حقيقه النصر هؤلاء لم يفقهوا الوعد الحق هؤلاء ملأ الشك قلوبهم وأعمل يأس أبصارهم ليت قوم يعلمون ليت قوم يعلمون ما علم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الأحزاب وما أدراك ما يوم الأحزاب ليت قوم يعلمون أن ربهم نصير ينصر الإيمان ولو كان طفلاً ويخزل ويهدم الكفر ولو كان أمة أرأيت إلى أمة حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين نعم إن كنتم فاعلين حرقوه والشرك المفكر يخترع آلة المنجنيق ليلقي إبراهيم في النار والشرك المفكر المفكر يخترع اله المنجنيق ليلقي ابراهيم في النار والشرك الظلوم الغشوم يصنع للفتى المؤمن بنيان جحيم ابن له بنيانا كل الشر حتى الحشرات وهذه حجره الوزغ تنفخ في النار على ابراهيم تنفخ في النار على ابراهيم وعائشه تقتلها في اخر الزمان نصره لابراهيم ما افقهك انت امي ما افقهك انت امي تنصر ابراهيم بقتل الوجخ تقول كانت تنفخ في النار على ابراهيم وجعلت في بيتها الحربه الحربه لتقتل بها الوجغه نصره لابراهيم وا الصبي المؤمن في الجحيم شوف وا الشرك صنع جهيمه نعم لا تهنوا ولو صنع لكم المشرك جهيمه كونوا من ايمان ابراهيم ولو كنتم هم تعلموا معاشر الرجال ولو شابت رؤوسكم من فتى لم يكن يوما نبيا ولا رسولا وجبريل ياتيه بنص صورتي الملائكه فيقول يا ابراهيم لك حاجه قال منك فلا وان صرت يا جبريل ومن كفلا وان كنت جبريل شديد القوى وما ادرا كما شديد القوى الجناح الواحد يسد الافق صيحه جبريليه واحده اهلكت امه بل واخذ قرى دوم وعامور على جناحي فغشاها ما غشا ولو كنت جبريل اما من الله فحسبنا الله ونعم الوكيل ان يقول الله ان تصير قلنا يا ماركوني بردا وسلاما على ابراهيم النار لا تحرق الايمان صدقوني النار لا تحرق الايمان قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا لان ربنا النصير ينصر الايمان ولو كان طفلا ينصر الايمان ولو كان رجلا وينصره من كل طاغيه وظالم اليس الايمان قد قال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ولكن صوت الإيمان أبدا في ضياع ما عاد أحد يسمع صيحة الإيمان وهي صيحة الحق الصادقة التي تقول يا قومي بكل حب وبكل خوف ما لي أدعوكم ما لي يا قوم مالي ادعوكم الى النجات وتدعونني الى النار تدعونني لاشرك بالله تدعونني لاشرك بالله واكفر به ما ليت لي به علم تدعونني لاشرك بالله فاقول لا ديني واكفر به فاقول ديمقراطيه لا شرعيه ان الحكم الا لله أمر أن لا تابدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون هي هي القوانين التي صنعت الطاغية وهي هي التي تصنع كل طاغية ما لكم معاشر البشر والتشريع ما لكم والحكم وقد قال لكم ربكم سبحانه وتعالى في كتابه ان الحكم الا لله فلا يشرع الا هو ولا حكم الا له وكل حكم سواه قال في اف حكم الجاهليه يبغون يا ما شر من امن بلسانه ولم يؤمن قلبه الَمْ تَسْمَعُوا قَوْلَ اللَّهِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءَ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ لماذا ايها الناس لماذا نخرج من شرك الى شرك ومن ظلم الى ظلم ومن كفر الى كفر لماذا جربنا كل شيء الا الاسلام الا الاسلام اصبح حراما في عموم الزمان والمكان لتكتمل الماساه بولايه كافر هالك للدوله ان يكون نصرانيه وبفتاوى المعممين او الملتحين او المتربشين ان عيسى ابى ان يا ام المهدي وقال له المهدي تقدم انت روح الله انت المسيح انت رسول الله تقدم فصلي لنا فمن يتقدم عليك وانت الرسول الوجيه فيقول له عيسى لا تكرمه هذه الامه تكرمه امه محمد بعضها على بعض أئمة لا يأمكم أحد من غيركم ولا يتقدم عليكم أحد من غير ماذا أهل ملتكم ولذا قال له تكرمة هذه الأمة أن يأم بعضها بعضا لا يأمها أحد ولهذا أبى المسيح أن يتقدم على المهدي إماما مع أنه المسيح لتكون إمامة المهدي أحد هي امامه خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم والذي يحكم هو خليفه رسول الله هل يكون خليفه رسول الله مشركا حسبنا وصفه في القران انما المشركون نجس نجس يحمل في عقله من نجاسه الفكر ويحمل في قلبه من نجاسه الكفر ويحمل بيديه من نجاسه الخمر ويحمل في ثيابه من نجاسه البول لا يتطهر ابدا فكيف يكون فكره وكيف يكون عقله ولسان الانسان ينطق من ثيابه وينطق من عقله وينطق من قلبه ليت قوم يفقهون ليت قوم يفقهون ويقول المؤمن يا قوم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 ولا تسعفها ندم وكل انسان تعس شقي يئبل موعظه في غيره ولا يريدها الا في في نفسه واطلق صيحه فستشكون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكر شوف ما مكر ومكر الفراعين حيث اخبر الله وان كان مكرهم لتزول منهم الجبال ومكر الفراعين حيث اخبر الله ومكروا مكرا كبار هذا هو مكر الكفر كبار وان كان مكرهم لتزول منهم الجبال فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب ادخلوا آل فرعون اشد العذاب ربكم النصير الذي أرادكم على نصرة لتكونوا من نثره وكما قلت لكم نصرة الله ليست هبة مجانية وقدم لنفسك قدم لنفسك والناس في يوم ويوم والايام كما اخبر الله وتلك الايام نداولها بين الناس فان كنت في السلامه هذا اليوم فغدا تكون في التهمه وغدا تكون في المصيبه وغدا تكون في البلوى وغدا تكون في الظلم في الظلم مظلوما مقهورا ولذا قال لك صلى الله عليه وسلم الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر بل قال لك انصر أخاك ظالما أو مظلوما ونحن لا ننصره إلا ظالما ولكن كيف ننصره ظالما ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ننصره في ظلمه ننصره في ظلمه ويا ويل المظلوم لو جفر به الناس فكل في التهمه وكل في الظلم والمظلوم ابدا قدره ان يكون ماذا وحده الا من نفر ماذا قليل الا من نفر قليل لا زال الايمان في قلوبهم وتلك الطائفه المنصوره ولذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصر اخاه ولو في كلمه رد الله النار عن وجهي يوم القيامه انها النار وانت تعلم ما النار ما رد عن ارد اخيه رد الله النار عن وجهي يوم الايه يوم القيامه ولذا لما قال رجل في كعب بن مالك حبته بردائه والنظر في عطفيه فاذا باخر ينتفض ويقول بما ما قلت والله ما نعلم عنه الا خيرا والله ما نعلم عنه الا خيرا لتبقى كلمته روايه في جبين الدهر وليفوز باجرها يوم القيامه من رد عن رد اخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامه ومن خجل مسلما يخجل في يوم يحتاج فيه الى نصره ولكن من يخزله الله الله, الله ومن خذله الله لا يفلح ساعة نعم ومن نصر الا من عند الله هو وحده النصير قال ا في كتابي وما لهم من ناصرين بل انظر الى نصره الشيطان الاكبر حيث اخبر الله تبارك وتعالى عنه فلما ترى الجمعان نقص العاقبين قال اني بريء منك وكل انسان شيطان شيطان في خذلانه اخيه وكل انسان شيطان في خذلان اخيه الا من رحم الله ولا زلت اقول الا من رحم الله لانهم قله قله اين انتم من دمعات نصره بقيت في جبين التاريخ الروايه ذهبيه روايه منيره روايه هاديه لا يخفى الارواه تقول عائشه رضي الله عنها فبينما انا كذلك استاجنت علي امراه من الانصار وهذه المراه لا نعلم من هي اسمها لا يرد في روايه وكان الله ارادها قدرا مقدورا ليبقى اسمها مجهولا وهذا خير العمل سرا خير العمل ما كان مكتوما فتقول عائشه فجلست تبكي معي الله الله ودمعات العين اصدق من كل حديث واعبر من كل كلام تنظرها بدمع عينيها هكذا جلست تبكي معي كما تقول عائشه وورق الشيخ الثاني يقول للوجود يا ليتني جزعا وحيا اذ يخرجك قومك ليتني اكون جزئا وحيا فانصرك ليفوز ورقه باجر النصر بهذه الكلمه وان لم يفعله وان لم يفعل امات أم ولكن انظروا ان كلمه نصر بقيت وبقي من ورائها اجر اجر لا تخذل وبقي من ورائها اجر لا تخذل مسلما ولو بكلمه من خزل مسلما ولو في كلمه يغذل بل ويذل يوم القيامه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطلع على ذل مسلم فلم ينصره ذل يوم القيامه واه الحساب يومها اشق الحساب يومها اصعب الحساب يومها اوفى الحساب يومها كل الحساب تكونوا من ربكم سبحانه وتعالى انه النصير وقدموا لانفسكم ان تنصروا الله ينصركم وكونوا من قدوه ما سمعت المؤمن ينصر موسى في قصور الفراعين لا يهاب في ذلك سلطانا ولا فرعون والمراه تنصر عائشه بدمع عينيها والمسلم ينصر المسلمه بالكلمه وورق يقدم النصر في كلمة هؤلاء جميعا هؤلاء جميعا كانوا من نصره عباد الله وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر انصر أخاك ظالما أو مظلوما انصر أخاك ظالما أو مظلوما هكذا أمرك رسول صلى الله عليه وآله وعلى آله وسلم واه لو اصبحت هذه قاعده المجتمع الكبرى ولذا شهد في الجاهليه حلفا سمي بحلف المطيبين وهو حلف في نثره المظلوم قال والله لو ان الدنيا كذا وكذا وكذا عرضت علي واني ما شهدت هذا الحلف فاني فاني اشترى هذا الحلف ولو بالدنيا كلها لانه حلف النصرة حلف النصرة وانا انادي بها على الذين خذلوا قتل المسلمين الذين سقطوا في ميدان في ميدان عائشه رضي الله عنها قتل فلم يذكرهم احد بكلمه وسياتي يوم القيامه ليكون يوم الحساب ويوم الوفاء ما جعلوا من قتل الثوره شهداء ولا يكون قتل النصارى شهداء آه آه الى قتل ذهبوا الى قبورهم مغزولين لم ينصروا حتى بكلمه ترحم بدعاء ترحم عليهم انه يوم القيامه القادم القادم ايها الناس لوفاء الحسابات وتبقى كلمه تبقى كلمه هي الخاتمه هذه الكلمه تاتيكم من محبس الكبار هذه الكلمه تاتيكم من سجن العظماء وانا احملها لكم لا انا احملها لكم هذه الكلمه من هناك وهي كلمه تكون في جملتين اثنتين اما الاولى ارايتم كيف اصبح السجان سجينا ارايتم كيف اصبح السجان سجينا انها سنه الله وفي سنن الله العجب العجاب ارايتم الى عقبه الظلم الى ماذا تسير ارايتم انها هي هي الزنزانه التي اظلمت على المظلومين والتي ضاقت على المظلومين يوما من الدهر هي التي تتسع للظالمين هذا اليوم هو هو يوسف يذكر هذا لكم السجين الذي خرج الى كرسي ماذا الوزاره لتؤمنوا ان الظلم ظلمات لتؤمنوا ان الظلم ظلمات وربنا عدل وداره حق وانزل كتابه بالحق وارسل رسله بالحق ولذا لا يضيع الحق في اهل في ارض يحكمها اله اسمه الحق انتم اهل مصر اهلا مصر حقاً طيبون لستم ككثير من اجناس العالم لستم ككثير من شعوب الارض ارايتم كيف انطفات فتنتها عاجلا وكيف مضت فتنتها سريعا تقول الله لطيف بمصر وهذه ليبيا المحترقه وهذه اليمن المشتعله وهذه سوريا التي تعيش على دخن وهذا العالم من حولنا يشتعل ونحن تنطفئ نار فتنتنا ما بين عشيه وضحاها انت رب لطيف حقا واما الكلمه الثانيه لا شماته فان كنت اقول الاولى فلست اقول الثانيه فاني اقول الثانيه وسنه الله في الشام معلومه ولذلك الامام ابن تيميه وهو نعم القدوة يقول ابن القيم الراوي عنه وجاءه بعض تلاميذه مبشرا اياه بموت رجل من اعداء اعدائه وابن تيميه كسر اعدائه حتى ذهبوا به الى السجن وابن تيميه كسر خصومه حتى خصموه في فتوى الطلاق في الحيض شوف لم يترك فتوى للامام الا وخاصموه فيها الا وأغروا عليه بيه السلطان حتى سجن غير مرة رحمه الله تعالى فيأتيه الخبر الله ينتصر لك يا إمام هذا هو أعداء أعدائك قد هلك وقد مات فلنجعل من موته خبر عظة وموضوع عبرة للناس فنقول هذا الإمام وهذا عدوه فيقول ابن القيم فلما سمع هذه الكلمات من تلميذه قال فتنكر له ما تقول المسلم لا يشمت ولو بعدوه ما تقول اخوك منك وانت منه نعم اخوك منك وانت منه فما تقول ثم قام ابن تيميه من فوره الى بيت الرجل فعذ اهل وشد على ايديهم وقال لهم انا مكانه ولا تترددون في شيء تطلبونه الا تجدونه ماذا عندي كونوا من ابني تيميه كونوا من ابني تيميه رحمه الله وهذا صدر المؤمن الذي اخبر عنه في الحديث انام ولا احمل في صدري غشا لاحد ولا احمل في صدري غشا لاحد وسنة الله في الشام كما هو معلوم لا تشمت باخيك فيعافيه الله ويبتليك لا تشمت باخيك فيعافيه الله ويبتليك تلك سنته التي لا تخطئ فلا تحمل صدوركم شماته واسلوا الله العافيه ابدا ولتكن صدوركم من صدر يوسف ان قال لاخوانه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 امين امين اللهم هذا الدعاء منك الاجابه هذا الجهد عليك التكلان وخير ما اختم به ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم وصلي اللهم على النبي المشتى والرسول المصطفى وعلى اله وصحبه وسلم